ولكنهم لم يصدقوا ولم يتقوا بل كذبوا بما جاءت به رسلهم فأخذناهم بالعذاب فجأة بسبب ما كانوا يكسبونه من الآثام والذنوب أيها الاخوه هذه الآية صريحة جدا في أن الحسنات سبب للخيرات فإن الناس جميعا لو ساروا على الطريق المستقيم الذي بينه الله تعالى لهم في كتابه وشرحه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة لوجدوا من الأرزاق ما لم يخطر على بالهم ولكن واقع الناس أنهم يعبون الخطايا عبا ثم قال تعالى افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون افامن اهل هذه القرى المكذبه ان ياتيهم عذابنا ليلا وهم نائمون مستغرقون في راحتهم وهدوئهم ومعنى هذا ان صاحب السيئه عليه أن لا يأمن عذاب الله تعالى في اي وقت من الاوقات نائما كان أو مستيقظا ثم قال تعالى أو أمن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون أمن ان ياتيهم عذابنا اول النهار وهم لاهون غافلون لانشغالهم بدنياهم إذا أيها الاخوه عذاب الله تعالى قد يأتي بأي ساعة من الساعات على العاصم، فينبغي على المرء أن لا يأمن مكر الله ابدا ولذا قال تعالى: أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. انظر إلى ما انظروا إلى ما منحهم الله من الإمهال وانعم عليهم به من القوه وسعه الرزق استدراجا لهم افامن هؤلاء المكذبون من اهل تلك القرى مكر الله وتدبيره الخفي فلا يامن مكر الله الا القوم الهالكون وأما الموفقون فانهم يخافون مكره فلا يغترون بما أنعم به عليهم وإنما يرون منثه عليهم فيشكرونه فهنا الصديق حينما ينكر بصديقه يضع له مأمنا فإذا جاء فيه اوقعه في المكر سمي هذا مكرا فصالت السورة ربنا جل جلاله لما يمهل الناس ويمدهم بعطاءات ربوبيته من الهواء والماء والغذاء والمال وغير ذلك ثم إذا تمادوا في المعاصي أخذهم فلهذه الصورة سمي مكرب لكن المؤمن يقرأ سنة الله تعالى في الذين خلوا من قبل ويعيش بين الخوف والرجاء عاملا بطاعه الله ثم قال تعالى أو لم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها اللو لو نشاء واصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون اولم يتبين للذين يستخلفون بالارض بعد اهلاك اسلافهم من الامم بسبب ذنوبهم ثم لم يعتبروا بما حل بهم بل عملوا أعمالهم ألم يتبين لهؤلاء أن الله لو شاء أصابتهم بذنوبهم أن الله لو شاء إصابتهم بذنوبهم لاصابهم بها كما هي سنته ويختم على قلوبهم فلا تتعب بموعظة ولا تنفعها ذكرا إذن على الإنسان أن يعتبر بآيات الله القرآنية وأن يعتبر بآيات الله الكونية وأن يستخدم عقله في كل ما حوله ولما ولذا سمي العقل عقلا لأن الإنسان يعقل به الخير وينعقل به عن الشر ويتعظ بما حوله فهذه الأرض المرسوطة وهذه السماء المرفوعة بغير عمد نراها وهذا الهواء والماء والغذاء كلها آيات وشمس وقمر وليل ونهار آيات قد جعلها الله تعالى ليتعظ بها العباد ويستعد ليوم المعاد ثم قال تعالى تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات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 وإن وجدنا أَكْثَرَهُمْ لفاسقين وما وجدنا لِأَكْثَرِ الْأُمَمِ التي أُرْسِلَ إليها الرسل من وفاء والتزام بما أوصاهم الله ولم نجد لَهُمْ من قيادة لأوامره وَإِنَّمَا وَجَدْنَا وجدنا خَارِجِينَ خارجين عن اللَّهِ الله الذي يحزن أن الكثير من الناس يحيدون عن صراط الله المستقيم ولكن السعيد من كان من الغرباء فاستقام على ما يريده الله تعالى وعلى ما يحبه الله ثم قال تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ثم أرسلنا بعد أولئك الرسل موسى عليه السلام بحججنا وادلتنا البين الداله على صدقه الى فرعون وقومه فما كان منهم الا ان جحدوا تلك الايات وكفروا بها فتامل ايها الرسول كيف كان عاقبه فرعون وقومه فقد اهلكهم الله بالغرق واتبعهم اللعنه في الدنيا والاخره ثم قال تعالى وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين وقال موسى لما بعثه الله إلى فرعون وجاءه يا فرعون إني مرسل من خالق الخلق أجمعين ومالكهم ومدبر أمورهم من فوائد الآيات الإيمان والعمل الصالح سبب لافاضه الخيرات والبركات من السماء والأرض على الأمة إذن على الإنسان أن يحقق الإيمان بالعمل الصالح وأن يسعى لزيادة إيمانه فإن في الإيمان زيادة خير الدنيا وخير الآخرة الصلة وثيقة بين سعه الرزق والتقوى وإن أنعم الله على الكافرين فإن هذا استدراج لهم ومكر لهم إذا على الإنسان أن يتق الله فإذا اتقى المرء ربه فتح الله عليه من الخيرات والبركات والمسرات على العبد أن لا يأمن من عذاب الله المفاجئ الذي قد يأتي في أي ساعة من ليل أو نهار فعلى الإنسان أن يعيش بين الخوف والرجاء يقص القرآن أخبار الأمم السابقة من أجل تثبيت المؤمنين وتحذير الكافرين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته